بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن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 إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوكُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرْ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ